يبصرونهم يوز المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفطيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم كلا إنها لضى نزاعة للشوى ترعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جذوعا وَاِذَا مَسَّهُ الْقِيُومُ نُعَاهُ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ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 بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مفصعين عن اليمين وعن الشمار عذين أيطمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون